سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعلهم كثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى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 بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأدق إن هذا للصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله الله سميع الله لمن حمده ربنا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 ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر, الله أكبر. سمع الله لمن حمد ربنا الله الله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 لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صلّي الله على محمد. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. اللهم إنا نستعينك ونستهديك. ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا ندفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك نرجو رحمتك ونخشى عذابك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 اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معقيا لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن اللهم لك الحمد على الصيام والقيام اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا اللهم تقبل اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر اعمالنا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 تحب العفو فعف عنا اللهم إنك عفون تحب العفو فعف عنا اللهم يا إلهنا ويا مولانا ويا سيدنا ويا خالقنا ويا رؤي ويا رازقنا اللهم كما جمعتنا في حرامك المباركة. فاجمعنا في دار كرامتك من غير حساب ولا عقاب من غير حساب ولا عقاب إخوانا على صور المتقابلين مع آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وعلمائنا وولاتنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إبائك نواصينا في قيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاء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 أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وسابقنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة اللهم اجعله حجة لنا يوم القيامة برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين اللهم اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم فرج عن إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم فرج هم إخواننا المستضعفين في سوريا وفي فلسطين وفي بورما وفي كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم إنهم جياع فأطعمهم اللهم إنهم ضعفاء فقوهم اللهم احفظ أموالهم وأعراضهم اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام يا من لا يعلم جنوده إلا هو اللهم شتت شملهم وفرج جمعهم واجعل دائرة السوء عليهم قوتك وعزتك وجبروتك يا قوي يا عزيز اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك اللهم هيئ له البطانة الصالحة والطيبة المباركة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم وفقه ونائبه وإخوانه لما فيه خير للبلاد والعباده اللهم وفق وادة المسلمين لما تحبه وترضاه اللهم اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبتا واستهداك فهديتا واستنصرك فنصرته وتوكل عليك فتفيته واستغفرك فغفرت له برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعفو عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وافصلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين